اني انا وقلبنا ويا الورد شنا وعلى باب الشفيع بشغف خلينا يصدح صوت ودنا بهالمساردنا آه فتاح ويهن, الحرة المعصومة ويهن الحرة المعصومة الحر المعصومه ويهن الحب طبعا الاستاذ من نظم الاستاذ العزيز الغالي حسين قاسم السعيدي يريح بلابة العاشق اجية خاك اريد وياك تاخذ هالامان وياك ابت لتخلي واحد يعرف بمنواك هاخوتها هاخوتها مكتوب الحضرة معصومة مكتوب الحق معصومة مكتوب الحضر. معصومة مكتوب معصومة معصومة مكتوب الحظ